ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يضني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية